كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباثا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا ثراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما تاجا لنخرج به حب ونبات وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يانفخ في الصور فتات أفضا فَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ تِبَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا بثين فيها إحقابا لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكموا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا كَانَتْ غَقَّاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً يكعطاؤا ان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه يفصلا لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا